ومنها هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لو تاب المبطلون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 انما انا نذير مبين اولم يكفهم أننا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون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 ثقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بركاء ربهم لكافرون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 أَتَّخَمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السوء أن كذبوا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 هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم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 وَإِذَا مَسَّنَ نَاسٌ ضُرٌ دَعُوا رَبَّهُمْ نِبِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَتْفَرُّو بِمَا أَتَيْنَاهُمْ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 وإن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قدمت أَيْدِيهِمْ إِذَا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 بعض الذي عملوا لعلهم قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين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 فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَامْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَيِّ يُنَزَّل عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ لَمُبِلِسِينَ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 117. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 118. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير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 لقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبههم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 وَإِذَا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مكتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كَفُورٍ يَا ياقُرِبُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدٌ عَوْلَدَهُ وَأَخْشِوا يَوْمَ الَّذِي لَا يَجْزِي وَالدٌ عَوْلَدَهُ وَلَا مَوْرُودٌ هُوَ جاز عن والده شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم السَّاعَةِ وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا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 119. أم يقولون افتغاه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قورة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 119. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون 110. عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي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 وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الا تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قول 124. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 125. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم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 إِذْ جَاءَكُم من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وتظنون بالله النُّذُرُ بِاللَّهِ إِنَّهُ المؤمنون هُنَالِكَ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إلَّا وُحُورًا وَإِذْ قَالَتْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارجِعُوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بلوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 ولا نصير. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم الينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فإذا جاء الخوف رايتهم يوم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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا له أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله اعد للمحسنات من